أحسن الله إليكم ومبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا سائل يقول هل زيارة قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم مشروع؟ أولا شد الزيارة شد الرحل لزيارة القبور أيا كانت لا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فإن سفر لزيارة قبر أي كان هذه لا تجوز لأن شد الرحل طلبا, طلبا للتقرب وطلبا للعبادة وطلبا لثواب الله هذا لا يكون إلا لثلاثة مساجد كما هو واضح في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالمكان القريب من قبر أمه في جهة رابغ لما مر عليه الصلاة والسلام استأذن الله عز وجل في أن يزور قبر أمه فأذن الله له واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يأذن الله تبارك وتعالى له كما جاء بذلك الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل عن إحياء المولد النبوي بمدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز نحن نظن ظنا غالبا في كل من يحيون المولد إحياءهم له مبنيه على عاطفة عاطفة المحبة مبني على ذلك لكن كما بين أهل العلم وقرروا أن العاطفة مجردة أو المحبة مجردة لا يترتب أو لا ينبني عليها صلاح العمل من عدم صلاحه فصلاح العمل إنما يعرف بالاتباع والاقتداء لا بمجرد عاطفة المحبة ولو أن الإنسان ترك لنفسه أرخى لنفسه العنان أن يعمل بما تمليه عليه محبته لا بد أن يقع في مخالفات كثيرة ولهذا العواطف والمحبة ونحو ذلك لا بد أن توزن وتضبط بميزان الشرع وليس كل أمر تمليه عليك محبتك له عليه الصلاة والسلام تفعله إلا إذا كان أذن لك بذلك وشرع لك ذلك ولهذا نرى كثير من الناس يريد أن يعبر عن هذه المحبة ويريد أن يظهر هذه المحبة لكن يقع في مخالفات شرعية ويقع في أفعال منكرة وإذا سألته لماذا تفعل ذلك يقول والله لم أفعله إلا حبا للرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نقول له هنيئا لك ثم هنيئا لك حبك للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تفعل أمورا لا دليل عليها ولا دليل على مشروعيتها وعليك أن تضبط محبتك بضابط الشرع وبميزان الشرع وأضرب لكم مثالا توضيحيا لما قررته وهو تقرير أهل العلم من السنة أحد الصحابة في يوم الأضحى يوم النحر تحرك في نفسه بباعث المحبة باعث المحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الخير فذبح ضحيته قبل الصلاة قبل الصلاة لماذا ذبحها قبل الصلاة ما الذي بعثه لذلك ما الذي دفعه لذلك المحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الصحابة ومحبة الخير ذبحها قبل الصلاة لماذا من أجل أن تطهى وتهيأ وتجهز وتطبخ بحيث لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا وهي جاهزة مهيئة جاهزة فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بخبره قال له شاتك شات لحم هذه ليست ضحية لماذا؟ لأنه قدمها على وقتها وتقديمه لها على وقتها وإن كان دافع لها له حسنا وحبا ورغبة بالخير لم يشفع له هذا الدافع لان تقبل منه أضحية قالها شاتك شات لحم يعني ليست أضحية إذا تريد أضحية تضحي الآن بعد الصلاة فهذا الحديث يفيد أن المحبة وحدها ليست ميزان هذا الرجل بعثه إلى هذا العمل الحب وحب الخير ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم يعني ليست اضحيه وعلى هذا فقس أعمال الناس كم من الأمور تمارس وتفعل بـ بـ باسم المحبة لكنها تعتبر مخالفات شرعية وأمور لا دليل عليها وهنا نطرح سؤالا يوضح المقصود عندما يقال لمن يحتفل ليلة المولد، لا عندما عندما يقال لمن يحتفل المولد، على أننا أيضا نعلم أن من يحتفلون يتفاوتون في الاحتفال، بعض من يحتفلون، بعض من يحتفلون، ولعلهم قلة لكن لهم وجود يختلطون رجالا ونساء، ويجتمعون ويحصل من المنكرات ما الله به علم وربما أيضا حصل ضرب للطبول وحصل رقص وحصل أشياء محرمات ومنكرات وآخرين لا يفعلون شيء من ذلك لا يجتمعون ليلة المولد ويقرؤون بعض السيرة وبعض الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام وعن هذا يسأل السائل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ثم دليل؟ على مشروعية هذا الاحتفال ولو كان بمجرد قراءة السيرة نحن نقول ينبغي أن تكون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام معك في حياتك كلها ليس في ليلة من الليالي بل احرص واجتمع مع إخوانك على قراءتها كل ليلة واحرص على أن تطبق سيرته وهديه في حياتك فهل هذا العمل مشروع أو لا نقول ليس مشروعا ولا دليل عليه وها هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعموم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لم ينقل عنهم أنهم احتفلوا لا في حديث صحيح ولا في ضعيف لا يوجد مطلقا مع أن كتب الآثار والأخبار نقلت لنا اخبارهم وسيرهم لا يوجد مطلقا انهم احتفلوا مع اننا كلنا نعتقد ان ابا بكر اشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا وعمر اشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا والصحابة اشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا نعتقد ذلك ولم يحتفلوا لماذا لانهم في حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيدون على المشروع الوارد المأثور أما الأمور الغير مشروعة لا يفعلونها وهم اهدى الناس سبيلا واقومهم قيلة والواجب على كل من جاء بعدهم أن يتبعهم وأن يسير على منهاجهم وطريقتهم أحسن الله ليك هذا يقول ابتليت بوسواس شديد حتى ضعفت عبادتي وأخللت بها فأرجو إرشادي للمخرج بارك الله فيكم أولا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من يعيدك من الوسواس وأن يعيدنا جميعا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والوسوس أهداء داء يفتك بالإنسان إذا مضى معها واستمر معها تضره جدا في عبادته وفي عقيدته ولهذا ينبغي على العبد ألا يسترسل مع الوساوس لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية في الأمور العلمية, العلمية تأتي الوساوس حتى تشككه في معبوده سبحانه وتعالى وفي الأمور العملية تأتي الوساوس حتى تفسد عليه عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي على الأبد أن لا يسترسل مع الوساوس، ولكي لا أطيل عليك، أوصيك في هذا الباب بأمرين، بأمرين مهمين للغاية إن اعتنيت بهما تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن تفزع إلى الله عز وجل دائما بالتعوذ تستعيذ بالله والاستعاذة اعتصام والتجاء إلى الله واستعذ إلى الله بصدق لجوء الصادقين الراجين الطامعين من الله سبحانه وتعالى الواثقين بالله ادعو الله أنتم موقنون بالإجابة فأحسن اللجوء إلى الله عز وجل بالاستعاذة من الشيطان ووساوسه وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله هذا الأمر الأول الأمر الثاني وانتبه له إياك أن تعبد الله بما لم يشرعه الله لك إياك أن تعبد الله بما لم يشرعه الله لك وهذه بإذن الله إن اعتنيت بها تطبيقا قضت على الوسوسة العملية لا تعبد الله بشيء لم يشرعه الله لك الآن لما يبدأ الموسوس يتوضا ثم يتوضا المرة الأولى ويأتي الوسواس ويخطأ في وضوءه ويتوضأ الثانية ويأتي ويخطأ في وضوءه ويتوضأ الثالثة ويأتي ويخطأ في وضوءه ويتوضا الرابع الخامس السادس هل الله عز وجل شرع لك ان تتوضا اربع مرات خمس ست سبع لا الذي جاءت به السنه عنه عليه الصلاه والسلام في الوضوء لا يزيد على ثلاث فلا تعبد الله بما لم يشرعه الله لك وكل ما جاءتك وساوس تطالبك بعمل تطالبك بعمل لا تفعل شيئا مما تطالبك به هذه الوساوس إلا بالدليل من الكتاب والسنة حتى إنني بعض هؤلاء الذين يشتد عليهم الوسواس أقول له إذا جاءتك الوساوس وقالت افعل كذا قل أعطيني الدليل إذا جاءتك الوساوس وقالت افعل كذا قل أعطيني الدليل آية وحديث وانا اعمل والوساوس التي من الشيطان ليس فيها لا حديث ولا قرآن فاذا انزمت نفسك الا تعمل الا بالدليل والدليل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام باذن الله تنقطع وهذا يحتاج منك الى مجاهدة بحيث انك فعلا تلتزم مع نفسك عمليا الا تفعل شيئا إلا بالدليل من الكتاب والسنة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم هذا يقول توفي والدي قبل ثلاث سنين وبعد وفاتي بمدة قلت في دعائي يا الله متى ما استطعت سوف أصلي له فهل يعتبر هذا نذرا وإن يعتبر ونعتبر؟ ما كفارة علما بأني قد تركت الصلاة له حوالي سنتين قديش تركت الصلاة له أو عنه حوالي سنتين توفي قبل ثلاث سنين الله جل وعلا يقول في سورة النجم وأليس ليس للإنسان إلا ما سعى هذه الآية تعد أصل في أن العبد ليس له من العمل إلا العمل الذي هو سعى فيه وقام به في حياته يستثنى من هذه الآية أعمالا جاء في الشرع ما يدل على جواز أن يقوم بها الإنسان عن ميته أو قريبة الميت مثل الحج عنه ومثل الصدق عنه أما أن تصلي عن الميت فهذا لا دليل عليه ونذرك بان تصلي عنه نذر بفعل أمر لا دليل عليه فلا وفاء في مثل هذا النذر لا وفاء في مثل هذا النذر ولعله يكون عليك فيه كفارة يمين أما الوفاء بهذا النذر لا وفاء فيه لأنه لا دليل على مشروعية هذا العمل نعم الله ليكم هذا يقول لي عم يصلي أحيانا وينقطع عن الصلاة أحيانا أخرى أسأل الله أن يهديه إذا ذهبت إليه ضيفا فهل يجوز لي أن آكل من طعام بيته وكذلك هل يجوز لي أن آكل معه في صحن واحد لماذا سؤالك عن الأكل يعني هناك أمور السؤال عن الأكل مطلوب لكن هناك أمور أيضا مهمة وهي السعي في هداية العم يعني لماذا لا يكون السؤال أولا ما هي الوسائل التي يمكن أن أقدمها لعمي لعل الله يهدي عمي ما هي الطرق أو الأساليب الدعوية التي أقدمها لعمي لعل الله سبحانه وتعالى يهدي عمي وفي حال ذهابي إليه هل لا يجوز أن اكل من طعامي أو لا يجوز فهذه مسألة يعني كثير من الناس لابد أن يبتلى في وجود مقصرين ومخالفين من قرابتهم والله جل وعلا يقول أندر عشيرتك الأقربين وأحرص ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان على قرابته ابتداء في النصيحة والدعوة والأمر المعروف عن المنكر والتوجيه والدلاله للخير ولهذا أنصحك مع عمك أن تتعاهد بالنصيحة بالرفق والين وحلم وأنات وصبر عليه ولو أنك درست دراسة وافية للنصوص الدالة على الصلاة وفرضيتها وكفر تاركها وأهميتها وعقوبة من تركها درست من أجل أن تبين لعمك فهذا باب كبير من أبواب الخير تقدمه لقريبك هذا ولهذا أنا أنصحك أن تقرأ كثيرا في الصلاة وفضل الصلاة ومكانه الصلاة حتى في كل مرة تجلس فيها مع عمك تبين له مكانه الصلاة من الدين وقد قال عليه الصلاة والسلام وعموده الصلاة وعموده الصلاة يعني عمود الدين الصلاة وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فحكم عليه الصلاة والسلام على تارك الصلاة بأنه كافر والصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة تهاونا بحيث يصلي بعضا ويترك بعضا ويجعل الصلاة فيما فضل من وقته صلى وإذا كان في أمور الدنيا وشواغل الدنيا لا يصلي لكن إذا وجد فضله من الوقت صلى كأنه خلق للدنيا ولم يخلق للصلاة هذه حال بعض الناس يعني بعض الناس إذا كان مشغول بأمر دنيا لا يصلي وإذا وجد نفسه فاضي ليس عنده عمل دنيوي يصلي كأنه خلق للدنيا ولم يخلق للصلاة والدين والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالصلاة فريضة وتركها كفر بالله سبحانه وتعالى تركها كفر بالله فاتيانك لعمك لمناصحته لمناصحته لا بأس بذلك وإن أكلت أيضا عنده أو شربت ماء أو عصيرا أو نحو ذلك أيضا هذا لا بأس به حرصا منك على عمك ومناصحته ودعوته ودلالته للخير ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي ضال المسلمين وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلا وأن يأخذ بنواصينا جميعا للخير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات انه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسول الله